يرام للتمام لهيل ثوابا في المظلمة نبت سماء فجر والل ما ذهب في كامل ان ستفمون مولانا Oh my heart oh to يا موالى مسكا محمد لا انسى في مولى لنا اذا ما تحبوا في المرمين I <laughs> Thank you. ما؟ فبالله يكون أي غضب ضرب ما لي ميماق، فبالله يكون أي غضب